والبعد عما يرهبونه ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم وبث فوق الأرض أنواع الحيوان وانزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب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 مَن لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور وقلنا له أشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه فالله غني عن شكره ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا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 نشكر اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة، وقطعه عن الرطاعة في عامين، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك. ما قام به من تربيتك ورعايتك إلي وحد المرجع فأجازي كلا بما يستحقه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان واتبع طريق من اناب إلي بالتوحيد والطاعة ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل واجازيكم عليه يا بني إنها إن فَتَكُمْ إثْقَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ إِنَّ السَّيِّئَةَ أَوِ الْحَسَنَ مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً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 ولا تمشي فوق الأرض فرحاً معجباً بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما اوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو ان ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها ولو مده سبعة أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها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 ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله وان ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته الذي لا اعلى منه الذي هو أكبر من كل شيء ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته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 إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن لله وحده علم الساعة فيعلم متى تقع وينزل المطر متى شاء